ب س م ا ل ل َ ه ا ل ر َّ ح م َ ن ا ل ر َّ ح, ح ي م ح ا م ي م و لَكَ و َ إ ِ ل َ ا ل َّ ي ن َ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ ا ل ع ز ي ز ُ ح َ ك ي ل َ مَا فِي ا ل س َّ م ا و, و َ ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ ر ْ ض ِ وَهُوَ ا ل ع َ ل ِ ي ُ ا ل ع ظ ي م ي َ ك ا د ُ ا ل س َّ م و ا ت ُ يَتَفَطَّرْنَ م ِ ف َ و ْ ق ِ ه و َ ا ل م َ ل َِ ك َ ة ُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ر َّ ه ِ م و َ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ و ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّخَذُوا مِن د ُ و ن ه ِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م وَمَا أَنْتَ ع َ ل َ ي ه ِ م ب ِ و ك ِ ي ل و َ ك َ ذ َ ل ِ ك َ أ َ و ح َ ي ن َ ا إ ل َ ي ك َ قُرْآنًا ع َ ر َ ب ِ ي ّ ا ل ت ُ ن ذ ِ ر َ أُمَّ الْقُرَى و َ م َ ن حَوْلَهَا و َ ت ُ ن ْ ذ ِ ر يَوْمَ ا ل ْ ج َ م ْ ع و َ ت ُ ن ذ ِ ر َ يَوْمَ ا ل ج َ م ع ِ لَا ر َ ي ب َ فِيهِ ف َ ر ِ ي ق فِي ا ل ج َ ن َّ ة ِ و َ ف َ ر ي ق ٌ ف ي ا ل س َّ ع ي ر و َ ل َ و ش َ ا ء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أ ُ م ّ ة ً وَاحِدَةً و َ ل َ ك ِ ن يُدْخِلُ مَن ي ش َ ا ء ُ فِي ر َ ح ْ م َ ت ِ ه وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم م ِ ن و َ ل ي ّ وَلَا ن َ ص ي ر لا مَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ أ َ و ْ ل ي َ ا ء َ فَاللَّهُ ه و َ ا ل و َ ل ِ ي وَهُوَ ي ُ ح ي ِ ي ا ل م َ و ْ ت َ ى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا خ ْ ت َ ل َ ف ْ ت ُ م ْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي ذَلِكُمُ اللَّهُ ر َ ب ّ ي عَلَيْهِ ت َ و ك َّ ل ْ ت ُ وَإِلَيْهِ أ ُ ن ِ ي ب ف أ أ ا َ ا ض ِ ر ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ ل َ ك ُ م مِنْ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ أ َ ز ْ و ا ج ً ا وَمِنَ ا ل أ ن ْ ع ا م ِ أ َ ز ْ و ا ج ً ا يَذْرَؤُكُمْ ف ِ ي ه ل ي س كَمِثْلِهِ ش َ ي ء و َ ه ُ و ا ل س َّ م ي ع ُ ا ل ب َ ص ي ر ل َ ه م َ ق ا ل ي د ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ي َ ب س ُ ط ُ ا ل ر ز ْ ق َ ل م َ ن ي ش َ ا ء و َ ي َ ق ْ د ِ ر إ ِ ن ه ُ ب ك ُ ل ّ ش َ ي ْ ء ع َ ل ي م شَرَعَ عَلَيْكُم م ِ ن َ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا و َ ا ل َّ ذ ِ أ َ و ح َ ي ْ ن َ ا إِلَيْكَ و َ ا َّ ذ أ َ و ح َ ي ْ ن َ ا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أ َ ق ِ ي م ُ ا ل د ِّ ي ن َ وَلَا ت َ ت َ ف َ ر َّ ق ُ ف ِ ي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 وَلَولَا ك ل م َ س ب ق ت م ن ر ب ك َ ل ى أ ج ل م س ََ ل ق ض ي ب ي ن ه م و َ ن ا ل ذ ي ن َ و ر ِ ث ا ل ك ت ا ب م ن ب ع د ه م ل َ ف ي ش ك م ن ه ُ مُر ف ل ذ ل ك ف َ د ُ و ا س ت ق ٍ ك م َ ا م ر ت و ل ا ت ت ب ع أ ه ُ و ى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 و َ ا ل َّ ذ ي ن َ يُحَادُّونَ اللَّهَ م ِ ن بَعْدِ مَا ا س ْ ت ُ ج ي ب َ ل َ ه ح ُ ج َّ ت ُ ه ُ م د ا ح ِ ض َ ة ٌ ع ن د َ ر َ ب ِّ ه ِ م ح ُ ج َّ ت ه ُ م د ا ح ِ ض َ ة ٌ ع ِ د َ ر َ ب ِّ ه م وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ و َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ ش َ د ي د ٌ اللَّهُ ا ل ذ ي أ َ ن ز َ ل ا ل ك ِ ت ا ب َ ب ا ل ح َ ق ّ و َ ا ل م ِ ي ز َ ا ن َ وَمَا ي ُ د ْ ر ي ك َ ل ع َ ل َّ ا ل س َّ ا ع ة َ ق َ ر ي ب ي َ س ْ ت َ ع ج ِ ل ب ِ ه ا ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ بِهَا و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن و ا م ُ ش ْ ف ق و ن َ مِنْهَا و َ ي ع ل م و ن َ أ َ ن ه ا ا ل ح َ ق ّ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 وَمَنْ ك َ ا ن ي ُ ر ي د حَرْثَ الدُّنْيَا ن ُ ؤ ت ِ ه ِ م ِ ن ه َ ا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ن َ ص ي ب ِ أَمْ ل َ ه ُ م شُرَكَاءُ شَرَعُوا ل ه ُ م مِنَ ا ل د ّ ي ن مَا لَمْ ي َ أ ذ َ ن بِهِ ا ل ل ّ ه و َ ل َ و ل ا ك َ ل م َ ة ُ الْفَصْلِ ل َ ق ض ي َ ب َ ي ْ ن ه م و َ إ ِ ن الظَّالِمِينَ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ِ ي م تَرَى ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن َ م ُ ش ف ِ ق ي ن َ مِمَّا كَسَبُوا و َ ه ُ و و ا ق ِ ع ٌ بِهِمْ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي ر َ و ض ا ت ِ ا ل ج َ ن َّ ا ت ِ لَهُمْ م ا يَشَاءُونَ ع ِ ن ْ د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 الله إِ اللهَّهَ غَفُورٌ شَكُ أَمْ يَقولُولونَفتَرَ عَ اللَّهِ كَذِبًَا فَإ شَئِللهَّهُ يَخْتِمْ علىى قَلْلبِك وَيَمْحُ اللَّهُ, الله الباطِلَ وَيحُِّ الحََّّ بِكَ لِماتاتِه. إ ِ ن ه ُ عَلِيمٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر وَهُوَ ا ل َّ ذ ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو ع َ ن ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ و َ ي ع ل َ م ُ مَا ي َ ف ْ ع ل ُ و ن و َ ي َ س ْ ت َ ج ي ب ُ ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و َ ي ز ي د ُ ه ُ م م ِ ن فَضْلِ و َ ا ل ْ ك ا ف ِ ر و ن َ لَهُمْ عَذَابٌ ش َ د ي د وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ا ل ر ِ ز ْ ق َ ل ِ ع ِ ب ا د ِ ه ِ لَبَغَوْا فِي ا ل ْ أ ر ْ ض ِ وَلَكِن ي ن ز ّ ل ُ بِقَدَرٍ مَّا ي َ ش َ ا ء إ ِ ن ه ُ ب ع ب ا د ِ ه ِ خ َ ب ي ر ب َ ص ي ر و َ ه ُ و َ ا ل َّ ذ ي ي ُ ن ز ّ ل ُ الْغَيْثَ مِنْ ب َ ع ْ د مَا قَنَطُوا و َ ي ُ ن ش ِ ر ُ ر َ ح ْ م َ ت َ ه وَهُوَ ا ل و ل ي ا ل ح َ م ي د وَمِنْ آ ي ا ت ِ ه ِ خ َ ل ق ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا م ِ ن د َ ا ب ة وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ م ُ ص ب َ ة ٍ بِمَا كَسَبَتْ أ َ د ك ُ م وَيَعْفُو ع َ ن ك َ ث وَمَا أ َ ت ُ م ب ِ م ُ ع ج ِ ز ي ن َ فِي ا ل أ َ ر ض ِ وَمَا ل َ ك ُ م و الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجوار في البحر ك ا ل أ ع ل ا م إ ي يشاء يسكن الرياح ف ي ض ل ل ن ا راكدا على ظهره إِن فِي ذَلِكَ لآياتَاتِ لِكُلِّصَبَّار شَكُور أَوْ يُوبِقَهُ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كَث وَيعلَمُ الذيينَ يُجَادلونَ فِي آياتِنَ مَالَهُم م َ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 يرَالُ ا ل إ ِ ث ْ م ِ و َ ا ل ْ ف َ و ا ح ِ ش َ وَإِذَا مَا غ َ ض ب ُ و ه ُ م ي َ غ ْ ف ِ ر و ن َ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ا س ْ ت َ ج ا ب ُ و ا ل ِ ر َ ب ّ ه ِ م وَأَقَامُوا ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ أ َ م ر ُ ه ُ م ش و ر َ ب َ ي ْ ن َ ه ُ م و َ م ِ م ّ ا ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ه ُ م ي ن ف ِ ق ُ و ن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 و َ ل َ م َ ن ا ن ت َ ص ر َ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م م ِ ن سَبِيلٌ ِ ن ّ م َ ا السَّبِيلُ ع ل ى ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ظ ْ ل م و ن َ النَّاسَ و َ ي َ ب غ و ن َ فِي ا ل ْ أ َ ر ض ب ِ غ َ ي ْ ر ا ل ح َ ق ِّ أ ُ و ل ئ ِ ك َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ِ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 119. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي 110. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 1 1 ل ا إن الظالمين في عذاب ب ي وَمَا ك ا ن َ ل َ ه ُ م مِنْ أ َ و ل ِ ي َ ا ء ي َ ن ص ُ ر و ن َ ه ُ م م ِ ن د ُ و ن ا ل ل ه و َ م َ ن ي ُ ض ل ِ ل ا ل ل َ ه ُ فَمَا لَهُ م ِ ن سَبِيلٌ س ت َ ج ي ب و ا ل ِ ر َ ب ِّ ك ُ م م ن ط َ ب ْ ل أَن ي َ أ ت ِ ي َ يَوْمٌ ل َ ا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ا ل ل َّ ه مَا لَكُمْ مِّن م َّ ل ْ ج أ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ وَمَا لَكُم م ِ ن ن َّ ك ي ر ف َ إ ِ ن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م حَفِيظًا إ ن عَلَيْكَ إِلَّا ا ل ب َ ل ا غ و َ إ ِ ن ّ ا إ ذ َ ا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ م ِ ن ا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن ت ُ ص ِ ب ه ُ م س َ ي ئ َ ة ٌ بِمَا قَدَّمَتْ أ َ ي د ي ه ِ م ف َ إ ِ ن ا ل إ ِ ن س َ ا ن َ ك َ ف ُ و ر ل ِ ل ه ِ م ُ ل ك ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض يَخْلُقُ مَا ي َ ش َ ا ء يَهَبُ ل ِ م َ ن يَشَاءُ وِنَاثًا وَيَهَبُ ل ِ م َ ن يَشَاءُ الذُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ م َ ن يَشَاءُ عَقِيمًا إ ِ ن َّ ه ُ عَلِيمٌ ق َ د ي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم و َ ك ذ ل ك َ أ ح ي ن َ ا ل ي ك روحَ م ن أ م ر ن ا م ا ك ُ ت ت د ر ي م َ ا ل ك ت ا ب ُ وَلَإم م ا كُ ت ت د ر م َ ا ل ك ت ا ب ُ و َ ل َ إ م ا ن وَلَ ج ع ل ن ا ه ن و ر ا ن ه د ي ب ه م ن ن ش ا ء م ن ع ب ا د ن ا و َ إ ِ ن ّ ك َ ل َ ت َ ه ْ د ي إ ل َ ى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م ص ِ ر ا ط ِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أ َ ل ا إِلَى اللَّهِ ت َ ص ي ر ُ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر